بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنظر وربك فكبر وفيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر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 وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أنا زيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا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 وتل كتابا ويزداد الذين امنوا ايمانا ويزداد الذين امنوا إيمانا. ما نووا ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟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 والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر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 قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين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 فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا تَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أهل التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ